بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم ا ل ق ر آ ن وعلمه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ش ر ك ة صوت ا ل ت ر ب تقدم م محمود أبو الوفى بالله من فضيلة الوفى الشيخ السعيد الشيطان ي بالله ل ا أبو أعوه ر ج 「なんでこんなことがあったの و ك ل شيء في مقعد صدق ع ن د Thank you. you ل موسوعه ا ل ي ا ب ل س ي ل ا ن ل و م الاسلاميه و ل ا تخسر الميزان والأرباب بسم ا ض ع ه ا ل ل أ م ن ا ل ف ح ي م موسوعه ا ل ن ا ل س ي ل ل ع ل و خ الاسلاميه م و س ن ع ه ا ل ن ا ب ل ك ا ل ل ع ر و خ ل ق ا س ل ا م ي ه ورب م ي ن و ع ه ا ل ن ا ء ر ب ك م ا تكذبان م ر ج ا ل ب ح ر ي ن ي ل ت م ي ن بينهما برزق الله ف ب أ ي آ ب ا ء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما ت ك ذ ب ا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م فبأي آس Hello、yeah. um... ي س أ ل ه سنفرغ لكم أ ي ه ا الثقلان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما どうん。 الجن والإنس استطعتم أن إن ا س ت ق ع ت م أن تنفذوا من أقطار ا ل س م ا و ت والأرض فام o y e